سَلَسِمُوهُ عَلَى الْخُرُطُومِ إِنَّ بَلُوءَنَا هُم كَمَا بَلُوءَنَا أَصْحَابُ الْجَنَّ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَوَفَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ لَا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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ